شروف طبعا الف ب ه ش ك م ي لاك طب احنا هنقولها لك كلنا المرات بس ركزي معانا كويس